أمثال لهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب رقاب حتى إذا أثخنتمهم حتى إذا أثخنتمهم فشد الوثاق فإما من بعد وإما في حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لن تصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض والذين كتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عروفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسل لهم وأضل أعمالهم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 انها من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر اللذة للشاربين وانهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسكوا حَمِيمًا حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا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 فَهَل يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ تَأَسَّرَتْ أَعْنَاقُهُمْ فَأَنَّ لَهُمْ إِذَا جَاءَ تغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم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 إليك نظر المغسي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إِن وليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم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 تبعوا ما أسقط الله وكرهوا الظوانهم فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم رب ألا يخرج الله أضوانهم ولو نساء أولئك ريناهم فَأَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ وَلَا نَذَلُّنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمُ الْصَّابِرِينَ وَنَبَلُ وَأَخْبَارَكُمْ إِنَّ من الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاطروا سولم بعدما تبين لهم الهداة لي يضر الله سيئاً لي يضر أعمالهم يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبتغوا متاعكم ان الذين كفروا صدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم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 يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكمها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضوانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنهم مَن يخلو ومَن يدخل فإنما يخلو عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء والله الغني وأنتم الفقراء سبد القوم غيركم ثم لا يكون أمثال